من يتكلم بضور الكتاب والسنة عن مثل هذه المواضيع لا أطيل عليكم وقبل بدء الشيخ أحب أن أنبه بأن جميع ما يتعلق في المحاضرات في هذا المسجد فإنها تنقل وتثبت في مدونة في مسجد النخيل الإلكترونية كذلك في صفحة مسجد النخيل على فيسبوك وبعد ذلك ليتفضل شيخنا مشكورا ما جرى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن العالم مليء بالمبادئ الأرضية التي تفانى دعاتها في الترويج لها وبدل الغالي والنفيس في سبيل نشرها وللدعاء بأنها الأخضل والأنسب للبشرية في حاضرها ومستقبلها وحيث إن هذه الأمة هي خيرة هذه الأمم فقد وجه لها من الدعوة إلى تبني هذه المبادئ أكثر مما وجه إلى غيرها بعلم أصحاب المبادئ الأرضية الباطلة جميعا بعظمة الدين الذي شرف الله به هذه الأمة وأنه لا يمكن أن يقارن عند من عرفه حتى من أعدائه بأي دين أو مبدأ قديم أو حديث فليس من السهل زحزحة من اعتز به عنه إلا أن يشاء الله تعالى ومع ذلك فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته من وقوع الميل من قبل عدد من أبنائها إلى سنن من كان قبلنا وزهدهم في النعمة الكبرى التي شرفنا, الله التي شرفنا الله تعالى بها اتباعا لأهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أحمد والآجري ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلو من قبلهم أهل الكتاب حدوى القذة بالقذة وحيث إن الديمقراطية تعد اليوم أشهر ما يروج له من هذه المبادئ حيث باتت التهمة بعدم الديمقراطية لبلد من البلدان مساوية للتهمة بالوقوع في التعدي والإجرام وحتى تسابق في طلب التشرف بالانتماء للديمقراطية كثيرون ممن يرون أنها مقارنة للتمدن والتحضر والتقدم فلأجل ذلك رأيت أهمية طرح هذا الموضوع مع أسباب جدت في الأمة اليوم أوجبت الكلام عن هذا الموضوع الذي سنعرضه بعون الله وسنبتعد في هذا الموضوع عن, الإس... عن الإسهاب في تفاصيله الجزئية ولذا سنعرضه بحول الله تعالى مراعين الإجمال الذي يوبحه ومبتعدين عن الإسهاب كما تقدم وترك الخوب في التفاصيل مع مراعاة أمر في النقول التي ننقلها عن دعاة هذه المبادئ وهو عدم التنصيص على أسمائهم لأن العبرة هي في تجلية المبدأ نفسه ثم الوصول إلى الحكم الشرعي فيه أما أسماء دعاته والمروجين له فليس هو من همنا في هذا المقام وسأعرف ما عندي حول هذا الموضوع من خلال الفقرات الآتية بعون الله الفقرة الأولى سبب عرض هذا الموضوع في هذا الوقت مع أن الديمقراطية قديمة وليست أمرا طارئا ينادى به الآن الجواب أن بلاد العرب التي وقعت فيها النزاعات اليوم تدفع بقوة نحو تبني هذا المنهج ويرى الغرب والمنادون بأفكاره أن الفرصة لدفع هذه البلاد نحو هذا المنهج مواتية الآن أكثر من أي وقت لهذا ركزوا جهودهم السياسية والإعلامية كما ترى لتحقيق هذا الغرض ومصداق ذلك أن تتأمل في التصريحات التي تطرح الحلول وتتشوف لما يسمى بالمرحلة القادمة فإنك تجد أنها تعرض حلا واحدا فقط لا شيء سواه يدعي المروجون له أنه هو المنقذ والمخلص لهذه البلدان وهو الديمقراطية وقد رصد الغربيون مليارات الدولارات لبعض الدول التي وقعت فيها تغيرات في النظم الحاكمة ليوجهوا هذه البلدان نحو الوجهة التي يريدون مع أن البلاد الغربية تعاني كثيرا من المشاكل الاقتصادية المزمنة لكنهم استرخصوا بذل هذه الأموال الطائلة بغرض أن يتبنى أبناء هذه الأمة مبادئهم وبخاصة المبدأ الديمقراطي فهان عليهم بدل الأموال الطائلة ما دام في سبيل نشر المبدأ الذي يؤمنون به وحيث إن كثيرا من القائمين على دعوات التغيير في البلاد العربية مجموعات شبابية فقد راهن كثيرون على استغفالهم وطرح هذا المبدأ أمامهم للاستفادة من قوة الضغط التي معهم حيث تحركت بسبب هؤلاء الشباب ألوف مؤلفة من المنضوين تحت هذه الدعوات للتغيير وحيث إن هؤلاء من عامة المسلمين الذين أوجب النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لهم كما في الحديث الذي يرويه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فإن من المتعين أن تجلى حقيقة هذا المبدأ الذي يدفع هؤلاء الشباب إلى تبنيه وترسيخه في أمتهم ليكونوا على بصيرة منه ولينظروا في نهاية ما يمكن أن يصلوا بالأمة إليه إن أصروا لدعاة هذا المبدأ ولينظروا من جانب آخر في ضد هذا وهو ما لو سلفوا مسلك سلفهم الصالح رضي الله عنهم وكانوا سببا في عودة الأمة وعودة عزها وتفويت الفرصة على من كادوا هذا الدين في القديم والحديث بالمبادئ المضللة التي صرعت في آمن كثيرين قبلهم عاشوا خداما لها ثم تبينت لهم حقائقها وزيفها في أواخر أعمارهم بعد أن لم يسمعوا نصح الناصحين في شبابهم فكانوا كما قيل نصحت لقومي عند منعرج اللواء فلم يستبين الأمر إلا أبوحى الغدي انضاف إلى هذا أمر لا يقل خطورة عنه وهو للدعاء بأن الديمقراطية لا تعارض الإسلام اصلا حتى وصل البعض حتى وصل الحال بالبعض إلى القول إن الإسلام نفسه دين ديمقراطي وبرز هذا أيضاً بوضوح في الأحداث التي تمر بها البلاد اليوم وروج له أناس للأسف من من حملة العلم الشرعي الفقرة الثانية بد هنا من الكلام عن إقحام المبادئ والتيارات الضالة في الإسلام من الأمور المؤكدة أن هناك ثلة غير قليلة ضرزت في القرنين الماضيين سعت إلى إذابة الفروق بين الإسلام وبين تيارات وافدة من الشرق أو الغرب فإن بروز مبدأ شرقي أو غربي وافتتان الناس به كان يقابل عند فئة معينة من الكتاب بالسعي إلى تقريب ما بين هذا المبدأ وبين الإسلام ومن أقرب ما يمثل به على ذلك الاشتراكية البغيظة البائدة فإنه حين طبقت الأفكار الاشتراكية عدداً من البلدان في العالم وظهر لها ألوف الدعاة قابل هذا الفكر الضال عدد من الكتاب يزعمون عدم تعارض ما بين الاشتراكية والإسلام ولذا قالوا في حينها الإسلام دين اشتراكي وصنف بعضهم كتبا موجودة الآن في اشتراكية الإسلام وتداولوا اسم الاشتراكية الإسلامية ووصموا رموزا كبارا من السلف الصالح رضي الله عنهم بأنهم اشتراكيون كعمراء رضي الله عنه هذا اللون من التعامل مع هذه التيارات الضالة حين تبرز وتطفو على السطح نوع من المنهج الراسخ الفاجر السير وأكتفي تجلية لما قلت بنقلين عن أحد المعاصرين الذين تصدّوا لهذا الأمر عقوداً طويلةً من الزمن أولهما قوله عن شريعة الإسلام إن أحداً لن يستطيع الزعم بأن الشريعة يمكن أن تثبت عندما قرره نبي لعصره الكلام واضح جعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمراً متناسباً مع عصره فقط فلما كان هذا الباطل متقررا عند هذا القائل قال في وصف دين الله دين لا تقاس عليه شؤون الدنيا بل هو الذي يقاس على شؤونها فصلاحه تابع لصلاحها وليس العكس فجعل صلاح دين الله مربوطا بمسايرته لأمور الدنيا فصار بذلك دين الله هو الفرع وصارت الدنيا هي الأصل الذي يقاس عليه ولذا جعل صلاحه تابع لصلاح الدنيا وهو عكس ما أجمع عليه علماء الأمة من أن الدنيا هي التي تخضع لأحكام الدين لا أن يخضع دين الله لتقلبات الدنيا بما فيها المبادئ الضالة بحيث يتشكل دين الله وفق تشكل هذه المبادئ في كل عصر كما فعل أصحاب هذا المنزع الباطل وبناء عليه فإن بروز أي مبدأ آخر غير الديمقراطية سيقابل بهذا اللون من التعامل لأن الإشكال عائد إلى ترسيخ منهج باطل يسعى إلى طنس دين الله كما يساير المبدأ, يساير المبدأ الذي يفضلون وهكذا نقول في موضوعنا اليوم الديمقراطية فإن عدداً كبيراً روج له بنفس الأسلوب الذي روج, له الذي روج به الاشتراكية فتحدثوا بل صنفوا كتباً في ديمقراطية الإسلام وتداولوا اسم الديمقراطية الإسلامية وسموا عددا من أحكام الشرع الشريف باسم الديمقراطية ومرة أخرى وصفوا عمر رضي الله عنه بأنه ديمقراطي فالداء هنا هو في وجود من يسايرون هذه الثيارات وبدلا من أن يوضحوا شدة فرق ما بينها وبين الإسلام يقومون بتذويب الفروق إذ يرون أن ذلك مما يجعل الإسلام مقبولا غير مصادم لاتجاهات الرأي العالمية وقبل أكثر من نصف قرن حين تسلط أحد الرؤساء المتجبرين على شعبه فسامهم الخسف والظلم تحدث آخرون عن أن هذا النهج أيضا من الإسلام وادعوا أن الدكتاتورية التي تعني الظلم والتعدي مما قد جاء به الإسلام ومثلوا على ذلك مرة أخرى بعمر رضي الله عنه حيث عدوا حزمه في مقاومة الباطل وردع الظالم نوع دكتاتورية مع أن عمر رضي الله عنه كان مضرب المثل في العدل وإيفاء الحقوق إلى الرعية وهكذا صوروا دون دين الله بالدكتاتوري ليروجوا قاتلهم الله لذلك الوبع السياسي الذي أيدوه دون أن يتدبروا في عواقب ذلك من تشويه كاذب لدين الله الذي هو أنزه ما يكون عن ظلم الظالمين وتسلط المتجبرين وبذلك تعلم أن هذا الداء موجود في هذه العصبة يمكن أن يلحق الإسلام بأي مبدأ يطرأ فكما, أنه فكما أنها تلحق الديمقراطية الآن بالإسلام وقبل الآن الحقيقة كما ألحقت الاشتراكية وكما ألحق هؤلاء الدكتاتورية فإن بروز أي منهج آخر غير هذه المناهج سيقابل بنفس الأسلوب لأن الداء في وجود منحا سيء في التعامل مع المبادئ الضالة بدلا لمواجهتها وبيان ما فيها من الباطل يدوب الإسلام لتكون الفروق بينه وبين هذه المبادئ الضالة لا شيء الفقرة الثالثة في بيان الطريقة العلمية السليمة للتعرف على حقيقة التيارات والمبادئ الوافدة على الأمة هذه المبادئ أيها الإخوة لها ومنظر ومنظرها المعتبرون عند أهلها في مواطنها التي وفدت منها سواء أكانت في الشرق أو في الغرب وهؤلاء المنظرون بمثابة الفقهاء مع الفارق عند المسلمين وقد حددوا دع... حقيقة دعواتهم التي نادوا بها وصنفوا في توضيحها المصنفات إذ هم مصادرها التي عنهم صدرت وهم راجعها الذين يرجع إليهم في التعريف الحقيقي بها أما المتلقون المعجبون بهذه المبادئ في بلداننا فهم مجرد تلاميذ لأولئك المنظرين منهم يتعلمون ولهم يتبعون فهم كما قيل نقضتموا لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبياني فكما أن المدرس مدرس الصغار يرسم للتلميذ شكل الحرف بالنقط والتلميذ يصل ما بين النقط فهؤلاء المقلدة مع منظر تلك المبادئ كالصبي مع معلمة ولذا فإن ما ينفيه هؤلاء التلامدة عن تلك المبادئ الضالة مما يثبته عنها مما يثبته فيها أسافذتهم في الغرب ما هو إلا تدليس وتعمية على ما في تلك المبادئ من الباطل الذي يحرجهم أن ينكشف لعموم المسلمين من تلك الجوانب الفاسدة كما فعلوا مع الاشتراكية عندما روجوا لها في بلاد المسلمين بأسلوب انتقائي غير كامل ولم يجلوها للناس بوجهها الكالح الذي هي عليه في بلادها التي وفدت منها ومن ذلك كما قلنا ما هو موضوع اليوم وهو موضوع الديمقراطية فإن جوانب كثيرة من الديمقراطية لم توضح للمسلمين الذين يروجوا في أوساطهم لهذا المبدأ فلهذا تورط في الدفاع, تورط في الدفاع عن الديمقراطية والتأييد لها في فئام كثيرة من الناس العوام الذين لم يفهموها تماما كما تورط قبلهم أناس دافعوا عن الاشتراكية لأنهم لم يفهموها إذ لم تبين لهم حقيقتها وذلك التضليل هو ما سنجليه بعون الله في هذه المحاضرة بشأن الديمقراطية في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى وما بعدها الفقرة الرابعة ما حقيقة الديمقراطية التي نسمع عنها كثيرا سألخص الكلام في حقيقتها فيما يأتي فأقول الديمقراطية من حيث أصل الكلمة كلمة يونانية قديمة مكونة من شقين هما حكم الشعب ولليونان نظرة قديمة حول الديمقراطية فأصل المبدأ نبع من عندهم وهذا يقودنا إلى إضاحة الديمقراطية المعاصرة عند أساتذتها ومنظريها الغربيين حيث توجد في الغرب عدة اتجاهات في تعريف الديمقراطية أهمها اثنان الأول التعريف المسمى بالكلاسيكي الرشيد وهو الذي يجعل حكم الشعب مبنيا على قاعدتين هما الإرادة العامة التي تجعل الأمة صاحبة السيادة ومصدر السلطات القاعدة الثانية ما سموه الخير العام والمراد بالسلطات التي جعلت الديمقراطية أمرها بيد الشعب السلطات الثلاث أهمها وأخطرها على الإطلاق سلطة تشريع الأحكام والتي تسمى أمة السلطات فإنهم جعلوها بيد الشعب السلطة الثانية السلطة القضائية والسلطة الثالثة السلطة التمثيلية أصحاب هذا التعريف قسمان منهم من يجعل الحرية أهم قيمة اجتماعية وشرطها أن تكون مطلقة لا يقيدها قيت ومهمة الدولة الحفاظ على هذا النوع من الحرية المفتوحة القسم الثاني من أصحاب هذا التعريف من يجعل المساواة هي الأهم والمقصود بالمساواة المساواة التي لا ينظر فيها لأي منحا عقدي وأصحاب التعريف جميعا متفقون على الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية كالسيادة الشعبية وحكم الشعب بالشعب وغيرها من أسس الديمقراطية المشهورة هذا هو الاتجاه الأول في تعريف الديمقراطية الاتجاه الثاني التعريف ذو المنزع العقدي المسمى بالأيديولوجي وهو الأعمق والمعبر بوضوح شديد عن الديمقراطية وعن حقيقتها حيث يقوم التأريف على نظرة محددة للكون والإنسان والحياة وفق مفهوم فلسفي قائم على منزع اعتقادي يعود هذا الاتجاه إلى أفكار المدرسة الليبرالية التي غلت في جانب الفرض وحقوقه وقامت على التأكيد على انعدام القيم المشتركة بحيث لا يوجد وحدة اجتماعية تحدد القيمة أو السلوك المقبولة من قبل الأفراد يركز أصحاب هذا الاتجاه من التعريف في تعريف الديمقراطية على أمر من المهم أن يتفطن له كثير من الشباب اليوم وهو الرغبة في التغيير التي تحرك الأغلبية وتدفعها نحو تغيير الأوضاع هذا مما يركزون عليه لكن إلى أي حد يمكن أن يصل هذا التغيير يقررون أن الديمقراطي هو من يقدر على تعديل أوضاع حياته وهذا واضح لكن يعدل أوضاع حياته وأفكاره ومبادئه وقيمه يعدل الأفكار والقيم والمبادئ وفقاً للمتغيرات الاجتماعية من حوله لاحظ معي أن التغيير يشمل المبادئ والقيم فإن قلت ما السبب في كون التغيير يصل إلى هذه الحدود بحيث يمكن أن تتغير المبادئ والقيم فالجواب أن التغيير ينبع عندهم من الإيمان بأن البناء الاجتماعية لا تبنى على قواعد ثابتة أصلا وبالتالي فالحق والعدل هو ما يراه الأفراد ممثلا للحق والعدل الحق والعدل ما هو؟ هو ما يقرره الأفراد أنفسهم فإذا قرروا أن شيئا ما هو الحق فوالحق وهذا كما لا يخفى يجعل الحق والعدل الذي يؤمن به الديمقراطي غير ثابت بل يقبل التغيير والانتقال منه إلى غيره لا بد هنا من طرح سؤال ما الذي رتبوا على ذلك؟ الجواب رتبوا عليه أن أي مجتمع يفرض منظورا عقديا أخلاقيا فإن من المتعذر أن يبنى هذا المجتمع بناء ديمقراطيا والسبب بكل وضوح كما يقرر أحد رموزهم ان الديمقراطيه انما على المنظور العلماني التعددي للمجتمع هكذا بهذا في هذا الامر كما يقرر احد رموزهم ان الديمقراطيه انما تبنى على المنظور العلماني التعددي للمجتمع ويقول رمز اخر منهم الديمقراطيه نظام سياسي علماني فالدين لا علاقه له بالديمقراطيه ثم قال والديمقراطي نظرا لمعتقداته السياسية لا يقبل ولا يرفض أي تعاليم دينية وأكد رمز آخر منهم على أمر أخطر من هذا كله وهو أن الديمقراطية تتطلب علمنة العقول والمؤسسات أي أن تبنى على أساس علماني وذلك يستلزم قيام المجتمع الديمقراطي كما لا يخفى بتكريس المفاهيم العلمانية لتتشربها العقول والأفكار كما يستلزم صبغ المؤسسات الكبار في التعليم والإعلام بالعلمانية وكذا صبغ المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية صبغها جميعا بالصبغة العلمانية بناء على ما تقدم ركز الديمقراطيون على ما يسمى بالروح الرياضية أو تقبل الرأي الآخر وعدم منع أي فكر أو قول من أن ينشر في الأمة مهما كان بالغا في الضلال والزيغ ولأحدهم مقولة توضحوا هذه الوجهة فيه حيث يقول لا يضيرني إن قال جاري إن هناك عشرين إلها أو لا إله إن هذا لا يخرق جيبي ولا يكسر رجلي فتأمل تهميشا أمر الخلاف العقدي عندهم كيف وصل وآخر من رموزهم الكبار يقول إن حرية الرأي لا حد لها بل هي مطلقة في الدولة لا يحدها حد ولا يقيدها قيد وسنرى إن شاء الله تعالى أثر هذا التسيب على المجتمعات الغربية قريبا في ياتي إن شاء الله لما كانت الديمقراطية بهذا الحال فقد ركز دعاتها كثيرا على موضوع التعددية الفكرية والسياسية لأن المجال في هذا مفتوح لكل أحد بقطع النظر عن فكره وتوجهه الذي يتبنى فهذا أحدهم يؤكد أنه مهما كان الرأي زائغا ومهما كانت نتائجه ضارة ومهما بلغت درجته, درجته في, الفساد في الفساد الأخلاقي ومهما كان في فلا بد من ترك صاحبه يدافع عن رأيه وأكد آخر أن تقييد حرية الرأي والنشر لا يصح بحال بغض النظر عن فساد الرأي المطروح وضلاله وانحراسه والسبب أنه في الوبع الديمقراطي لا بد أن تظل الحرية مفتوحة مطلقة ومن هنا تكررت عندهم عبارة احترام الرأي الآخر ليس فقط السكوت عنه بل احترامه من قبل المجتمع بل الدفاع عنه مهما كان ولو أدى إلى الموت في سبيل الدفاع عن هذا الرأي الفاسق على حد قول أحد فلاسفتهم المشاهير أنا لا أوافقك القول لكني سأدافع حتى الموت عن حقك في قوله لأجل هذا التسيب الذي أصلته الديمقراطية باسم الحرية انتشر في البلاد الغربية أنواع من الإلحاد والجهل بإنكار الرب تعالى على يد الهم للتائهين من دعاة المباهب والفلسفات الإلحادية وبلغ التسيب حدا عبد معه الشيطان وسمح لدعاة أخبة عبادة يتصورها العاقل سمح لهم بممارسة طقوس عبادتهم الهمجية للشيطان باسم الحرية وانتشر دعاة الرديلة والمتاجرون بالفواحش والأعراب الذين أسسوا منظمات منوعة في هذه التجارة القادرة كل هؤلاء سمح لهم بالعمل على نشر مبادئهم الرديئة وسلوكياتهم السافلة وبثها في المجتمع لأن الوبع المناسب لأنه الوبع المتناسب مع الديمقراطية فهذا الوبع يتيح لهم جميعا كل هذا والجو الديمقراطي كما يسمونه جو مفتوح أفقه واسعة لا تضيق بمثل هذا الانفتاح نلخص ما ذكرناه في هذه الفقرة مما نقلناه عن منظر الفكر الديمقراطي في الغرب نلخصه فيما يأتي واحد أن اختلاف الاتجاهات في تعريف الديمقراطية الذي قدمناه لا يخرجها عن كونها مؤسسة على النهج العلماني فمن العجائب التي لا تنقضي توجيه الذنب للعلمانية مع مدح الديمقراطية فهذا صنيع من لم يفهم حقيقة الديمقراطية فقد سمعت تأكيد رموز الديمقراطية المعتبرين على أن الديمقراطية إنما تبنى على المنظور العلماني ولا تقوم لها قائمة إلا في ضوءه وأوضح ما يجل لك هذا أن أشهر نزية تميزت بها الديمقراطية وهي جعل الحكم بيد الشعب بما في ذلك التشريع مربوط الربط لا فكاك منه بما تقرره العلمانية من عزل الدين عن الحياة وهنا صار الشعب وفقا لهذا المفهوم الديمقراطي في مقام المتخذ ربا يملك وحده أمر التشريع فللشعب أن يحلل ما شاء ويحرم ما شاء فما أقرته أغلبية الشعب فهو الحق المقبول ولو كان منكرا محرما شرعا كشرب الخمر وممارسة الفاحشة وما نبدته الأغلبية فهو المردود المدحوض عندهم حتى لو كان واجبا شرعيا كإلزام الناس بالصوم في نهار رمضان لأن الشعب عندهم هو المشرع فاختياره هو الحق بقطع النظر عن مطابقته للدين من عدمه رقم اثنين ينص المنزع العقدي المعروف بالأيديولوجي على أن الأفكار والمبادئ والقيم غير ثابتة وبناء عليه فإن الحق والعدل الذي يقرر اليوم ويدافع عنه قد يتغير في الغد ويحل محله غيره فلا تبات لحق وعدل في نظرهم وسبب ذلك عدم وجود قواعد ثابتة للبنى الاجتماعية في نفسها ليلتزمها الناس لذا فالديمقراطي الحق عندهم هو القادر على على تعديل أوضاع حياته بما فيها قيمه ومبادئه رقم ثلاثة بناء على هذا فأي مجتمع يفرض منظورا عقديا أخلاقيا كالمجتمع المسلم ويحل بالاعتقاد الراسخ الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت على أساسه الخلافة الراشدة وانطلق الجهاد, الجهاد في سبيل الله على ضوءه كل هذا في المنظور الديمقراطي منتقد أي منتقات فالمجتمع العقدي الأخلاقي لا يعد مجتمعا ديمقراطيا عندهم والسبب بكل وضوح أن الديمقراطية لا تقر بوجود مبادئ وقيم ثابتة ينبغي ترسيخها في المجتمع فضلا عن نشرها في كل المجتمعات البشرية كما هي رسالة الإسلام رقم أربعة إتاحة الحرية بلا قيد نابع في الديمقراطية مما قرناه لك في كلامهم من عدم وجود عقيدة ينبغي أن تتبنىها الدولة بل يجب عندهم أن لا تتبنى الدولة أي اعتقاد محدد يحمل قيما ومبادئ يصلح أن تكون عامة في المجتمع وبناء عليه جعلوا لكل ذي فكر ومبدأ مهما كان باطلاً كامل الحرية في اعتقاده ليس هذا فحسب بل له الحرية في الدعوة إليه ونشره في المجتمع وجلب ما استطاع من الأنصار والمؤيدين لفكرته هذا بإجاز تصوير مركز منقول عن منظر المبدأ ودعاته الذين صدروه لغيرهم وقد قالوا ما قالوا دون أدنى تحفظ أو تخوف من نقد فلهذا ظهر هذا المبدأ على حقيقته وأنبه إلى أن عددا من الغربيين ينتقدون الديمقراطية بمرارة شديدة ويرون أنها أوصلتهم إلى شر عظيم في الجوانب الخلقية وفي جوانب أخرى من حياتهم لكني لن أنقل قول واحد منهم لأن المقصود نقل قول المؤيدين لهذا المبدأ حتى يتسنى لنا بيان حكمه بعون الله بعد أن تجلى على حقيقته الفقرة الخامسة كيف ربط مبدأ بهذا الانحراف بالإسلام ومن الذي تولى كبر هذا التبليل ربط الديمقراطية بالإسلام جاء على يد بعض من سموا بالإسلاميين للأسف والحديث بهذه الفقرة سنقسمه إن شاء الله إلى ثلاثة أقسام القسم الأول في كلمة الإسلاميين بمفهومها المتداول الآن هذا الإطلاق واسع جدا في هذا الزمن وصار يدخل فيه أصناف عديدة غير متجانسة فمنهم أناس لهم صلة بالعلم الشرعي ومنهم من لا صلة له بالعلم الشرعي اصلا. بل أضر حماسة معينة للدين وقد يحمل بعضهم شهادات في تخصصات حديثة كالطب وعلوم الحاسب ونحوهما فرأى أن ما يحمله من مؤهل في هذه التخصصات كفيل بجعلئة أحد المتحدثين في مسائل الشرع الكبار وكأنها تلع مباح لمن يعلم ولمن لا يعلم يطلق هذا الاسم أيضا على المنضبطين على نهج السلف الصالح لكن يطلق أيضا على من يحملون أفكارا بدعية ضال له كالمنتبين للفكر الاعتزالي أو الشيعي أو غيرهما فأدخل الجميع تحت هذا الاسم ولهذا وجد, وجد خليط من الأفكار المتبادة تنسب إلى من يسمون بهذا الاسم لأنه ليس اسما محددا على طريقة أهل العلم الشرعي الذين يميزون المتبع من المبتدع وهذا من أهم أسباب ظهور المنسوبين لهذا الاسم بمظهر متناقض في مسائل عديدة لأن خلط القائل بالحق مع القائل بالباطل تحت اسم واحد يسبب شيئا كثيرا من الإرباك لا سيما والسامع لهذا الاسم يظن أن المسمين بهذا الاسم الإسلاميين يظنهم على نسق واحد وبكل حال فالمفترض المتعين أن لا ينسب للإسلام أي مقولة إلا على الحد العلمي الذي سنذكره بعون الله في القسم الثاني من هذه الفقرة نعم عشق القسم الثاني ما الذي يصح نسبته من المقالات والأحكام للإسلام دين الله بحمد الله منضبط في مصادره التي تحدد المنسوب إليه بدقةه إذ الله تعالى نصوصه وفيها ما يدل على الحق الذي جاء به دين الله لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه وهذه النصوص قد بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها سلف الأمة الكرام رضي الله تعالى عنهم فالمعنى السليم لهذه النصوص محفوظ كما حفظا له وما خالف هذا المفهوم السليم فهو ابتداء فتفاوت درجة بطلانه بحسب بعده أو قربه من هذا المفهوم المحدد والأمر المؤكد أن ما خالف هذا المفهوم الكريم المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السنة الصالح فإنه ليس صحيحا نسبة للإسلام لأن دين الله ليس ملفوفا بالضباب لا يعرف من الذي ينسب له من غيره ومن المنكر العظيم في هذه الأزمنة جعل دين الله مربوطا بمواقف بعض الجماعات المعاصرة أو بعض الأفراد وكأنهم متحدث باسم الإسلام ما أقروه فهو الدين وما ردوه فليس من الدين بقطع النظر عن نصوص الشرع وفهم السلف فهذا من المنكر العظيم القسم الثالث في سرد أقوال من تبنوا الديمقراطية من المنسوبين الإسلامية سأسرد إن شاء الله تعالى كلامهم موجزا ليستبين وجهه وأؤكد قبل سرده على أهمية استحبار كلام أولئك المنظرين الغربيين الذين نقلنا كلامهم في الفقرة السابقة لنعرف الفرق بين كلام أولئك المنظرين الذين صدروا الفكرة من الغرب وبين كلام هؤلاء المنسوبين للإسلاميين الذين أقحموا الديمقراطية في الإسلام من جهة ثم نعرف من جهات أخرى كيف تأثر هؤلاء بأولئك في مواضع الممائدة والمفاصلة بين الإسلام والديمقراطية فما الذي غلبوا؟ هل غلبوا جانب الإسلام؟ أو غلبوا جانب الديمقراطية؟ كما سترى إن شاء الله تعالى فمن الأقوال المشهورة عن أحد مؤيد الديمقراطية ممن يدعى أنه رمز إسلامي كبير قوله جوهر الديمقراطية من صميم الإسلام وهو المتمثل في حق اختيار الحكام والنظام الذي يطبق وترجيح الحكم الأكثرية حكم الأكثرية وتعدد الأحزار لاحظ عبارة اختيار النظام الذي يطبق فالموضوع فيه عائد إلى اختيار الأكثرية في نوع الأحكام التي تطبق المرض إلى الأكثرية ما الأحكام الذي ترغب أن تطبق عليه ما الأحكام التي ترغب أن تطبق على هذه الأكثرية؟ الأمر راجع إلى الأكثرية ثم أردف بقوله إن, إن تحريم الديمقراطية ينبع من الجهل بجوهرها. وقد عرفناك فيما مضى حقيقة الديمقراطية وجوهرها من كلام منظر النظرية أنفسهم بما تبين لك به المستحق لأن يوصن بالجهل هو المبيح للديمقراطية أم المحرم لها يقول رمز آخر منهم الديمقراطية ليست عقيدة وقد مر معنا أن المنزع المؤثر والحقيقي هو المنزع المسمى بالمنزع الايديولوجي يعني العقدي يقول هذا المنسوب للإسلاميين يقول الديمقراطية ليست عقيدة ولا تتضمن موقفا اعتقاديا او فكرية محددا كالماركسية ولا يتعرض في كلامه هذا للسبب الذي جعلها لا تتبنى عقيدة ما وهو المنزع العلماني الذي بنيت عليه كما تقدم يقرب آخر ما بين الديمقراطية والإسلام حتى زعم أن الأمة في صدر الإسلام كانت ديمقراطية ويقرن آخر بين الديمقراطية والإسلام فيقول لا يحسبن أن أحد أنه يمكن أن تقوم لنا قيامة بغير الإسلام أو أن يستقيم لنا حال بغير الديمقراطية فبغير الإسلام تزهق روح الأمة وبغير الديمقراطية يحبط عملها انظر كيف جعل الديمقراطية قرينة للإسلام بهذه الصيغة التي يظهر فيها الإسلام بالمظهر الناقص الذي لا, كلام لا كمال له إلا إذا خلط بغيره أما أن تستقيم الأحوال به وحده فغير ممكن ومزج أحدهم بين الإسلام والديمقراطية حيث مزج بين كلمة الشورى التي هي من الشرع وبين كلمة الديمقراطية فخرج بكلمة شورو قراطية يعني حتى يدمج بين الإسلام وبين هذا المبدأ الباطل ويصل الهوس بالديمقراطية حدا يقول فيه أحدهم ويسمى اسلاميا أيضا التجربة الغربية التي أفرز المؤسسات السياسية الديمقراطية قد تكون أوضحة من كثير من اجتهادات الفقهاء والمفكرين المسلمين القدامى فرجح الديمقراطية في الجانب السياسي على كلام فقهاء الأمة وعلمائها الذين سماهم المفكرين القدامى لما كانت الديمقراطية تتبنى كما تقدم المجال المفتوح لكل أحد ليدلي بما عنده من رأي دون أي تحفظ أو رقابة فقد ركز هؤلاء على تقرير هذا المنحة ونسبته للإسلام أيضا فزعموا أن التعددية يجب شرعا قبولها مهما كان الطرف المقابل لذا قرر أحدهم أن الدولة الإسلامية إذا قامت فإن عليها احترام جميع الاتجاهات الأخرى في إطار ما سماه قطعيات الشريعة وذاب آخر إلى أنه لا بذيل عن التعددية ثم زعم أن ذلك واجب شرعيا واجب شرعا وليس جائزا فحسب فتأمل جناية هؤلاء على شرع الله حيث يوجب أحدهم إيجابا أن نقبل التعددية والواجب كما تعلم يلزم تحقيقه شرعا ويأتم من لم يحققه أما الآخر فيزعم, فيزعم أن هذا الإيجاب قد دلت عليه قطعيات الشريعة سبحان الله عما يقولون هل نعرف أيها الإخوة ماذا يريدون بالتعددية وهل يختلفون عن الديمقراطيين الغربيين في مفهومها بمعنى هل عند هؤلاء الذين يسمون بالإسلامين قيد يوجبون مراعاته ليمنع في الدولة الإسلامية نشر الكفر الصريح والإلحاد الجواب أن المراد بالتعددية عندهم أن يذكر كل ذي فكر ما عنده حتى ولو كان ملحدا ومع ذلك فله نشره والدعوة إليه بما أمكنه من وسائل وإليك جانبا مما ذكروه في هذا فقد أصدرت جماعة تتبنى هذا الفكر بيانا قبل سنوات وصلت فيه إلى أمور منها واحد أن الأمة مصدر السلطات وتقدم معنى هذه العبارة الخطيرة اثنين الدعوة الى تعدد الاحزاب والتعددية السياسية ثلاثة اقرار تداول السلطة عن طريق انتخابات دورية ثم اكدت هذا العام على هذا وزادت عدم وجود شيء يسمى في الاسلام الدولة الدينية وزعم رأس كبير منهم ان الحرية اهم من تطبيق الشرع ولم يمانع اخر من ان يكون رئيس الدولة غير مسلم كل هذا للأسف ينسب ظلما وزورا لأحكام الإسلام بحجة أن هذا ما قاله من يسمون بالإسلاميين وقد سمعنا فرح الليبراليين كثيرا بنص هذه الجماعة على عدم وجود الدولة الدينية وقالوا إن هذا اقرار بعدم تحكيم الشرع دعا آخر من أنصار الديمقراطية المنسوبين للإسلاميين إلى أن نفسح المجال للعلمانية التي سماها المتصالحة مع الدين أو أن نفكر في, تأصيل وأن نفكر في تأصيل شرعي لهذا ورأى من واقع الإيمان بالتعددية أن نقبل الماركسيين الذين لا يرفضون الدين رغم تحفظاتهم على الشريعة الإسلامية ووصلت القيحة بأحدهم حداً قال فيه لا غرابة أن يوجد في المسلم حزب يميني ويساري ولبرالي واشتراكي ثم قال لماذا نقبل في فقه الزواج والطلاق والعارية؟ أن يكون هناك حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي ولا نقبل أن يكون هناك توجه أداه اجتهاده إلى اللبرالية فقاس اجتهاد علماء الأمة في المذاهب الأربعة على التوجه اللبرالي ذلك المبدأ الضال وقسم آخر العلمانية إلى قسمه منها قسم ينادي أنصاره يقول فقط هكذا عبارته يقول ينادي أنصاره فقط بفصل الدين عن الدولة والخلاف معهم في الفروع فصار جرم فصل فصل الدين عن الدولة مجرد خلاف في الفروع وبالتالي فالخلاف مع أهله ميسور سهل وقرر آخر أن كل الاتجاهات لها أن تتنافس وأن منع الاتجاهات الأخرى كالشيوعيين والملاحدة غير ممكن بل يتركون وجمهور الناخبين فإذا خدعوه يعني ففازوا بالحكم كان الإسلاميون مقصلين في دعوة الناخبين وتبصيره يعني لا مانع عنده من أن تكون دفة الحكم بيد الشيوعيين والملاحدة إذا كان ذلك بضوء ما قررته الأغلبية وأكد آخر هذا بقوله في وضوح ثام إذا فرطت الدولة, الدولة الإسلامية في التربية وإقناع الناس فإنها تستحق ما يجري لها لأنها وتأمل العبارة لأنها, تستحق لأنها لا تستحق البقاء وليأتي غيرها إن كان حاز على ثقة الناخبين أي ليأتي الفائز بأصوات الناخبين ولو كان ملحدا وليقرر منهجه أما الدولة الإسلامية فعنده أن لا تستحق أن تبقى إذا لم تقنع الناخبين سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ويبلغ تدويب ما بين الحق والباطل من الفرق يبلغ حدا يقول به أحدهم عن الإبراليين والاشتراكيين هم ليسوا بالضرورة غير مسلمين لكنهم غير إسلاميين فما أعجب هذا الفصل بين المسلم والإسلامي وقال آخر بد أن يمنح الحكم الإسلامي حرية تشكيل الأحزاب حتى للتيارات التي تصطدم بالإسلام كالشيوعية والعلمانية ولما سئل آخر عن موقف جماعته من تكوين الأحزاب ومن ضمنها الشيوعية قال أرى أنه في ظل مجتمع إسلامي من حق كل الناس أن تعلن آراءها ومعتقداتها لاحظوا التأكيد على أن لها أن تعلن عن آرائها حتى ولو كانت شيوعية ملحدة وهذا كله يفسر لكثير من الناس اليوم سبب جحد هؤلاء لحدود عظيمة معلومة من دين الله لا يشك عالم بشرع الله أنها من الدين كجحد كثير منهم حد الردة فإن إنكاره يتعارض فإن حد الردة يتعارض إقراره مع ما يقررونه من التعددية التي تكفلها الديمقراطية حيث يتاح فيها أن يعلن كل أحد ما عنده من رأي كفري دون أن يتعرض له أحد فهذا أحدهم يقول أنا لست مع إقامة حد الردة على من يرتد عن الإسلام وإذا بدى لإنسان الاعتناق النصرانية فهذا لون من الاختيار يستوجب منا الحضار فلاحظ كيف غلب هنا جانب الديمقراطية على جانب الإسلام الذي جاء في المرتدي بالحكم الصريح بقتله ونهج بعضهم نهجا خطيرا ليبرر اختياره للديمقراطية فزعم أن الإسلام لم يأتي اصلا بنظام سياسي محدد بل جاء بقواعد عامة متعلقة بالسياسة وترك التفصيلات غير مبينة ولك يا أخي أن تتصور ما يعنيه, ما يعنيه هذا الاضعاء من وصم الشرع بماذا؟ بالقصور والنقص وعدم الكمال في باب من أخطر الأبواب التي إذا لم تضبط أدى ذلك إلى نزاعات شديدة داخل المجتمع المسلم لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذا ليصلوا إلى أن التنظيم السياسي بأسره أمر اجتهادي وبالتالي يسوغ لهم أن يختاروا اللون الديمقراطي لأنه داخل ضمن حدود الاجتهاد الذي لن ينهى الشرع عنه لعدم تفصيل تفصيل الشرع أحكاما تمنع من تبني الديمقراطية وليعلم أن سبب جنوح هؤلاء للديمقراطية ظنهم أن الاستبداد الواقع من كثير من الحكام لا علاج له إلا بالديمقراطية هذا هو الذي حملهم على تبني الديمقراطية إذ يرونها نوعا من علاج الظلم والاستبداد وهذا سيجيء الكلام عليه بحول الله بعد هذا العرض لحقيقة الديمقراطية عند المصدرين لها والمنظرين وعند المحاولين تحسين وجهها وصورتها البغيظة بخلطها بالإسلام نصل إلى الفقرة السادسة حكم الإسلام في الديمقراطية لا شك أن حكم الإسلام في الديمقراطية بعد هذا العرض واضح حيث يرفض هذا المبدأ الباطل رفضا تاما لأمور كثيرة منها أولا أن الديمقراطية مربوطة كما رأيت بالعلمانية التي هي ضد للدين تماما وبالتالي فإن الديمقراطية لما كانت مبنية على العلمانية التي تسعى إلى إقصاء الدين وإلغاء أحكامه ومنع إقامة شرع الله في أرضه ما دامت الديمقراطية مبنية على العلمانية فإنها حرب على دين الله وكل ما أقيم على الباطل باطل ثانيا أن من المعلوم عند أهل الإسلام أن الله أمر بتحكيم شرعه تعالى وجعل الحكم خالص حقه سبحانه كما قال ولا يشرك في حكمه أحدا فالحكم لله عز وجل قال سبحانه إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه وجعل سبحانه اتخاذ أحد يشرع للناس ما لم يأذن به تعالى جعل هذا ضربا من ضروب الشرك به تعالى فقال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله واتفق أهل العلم على أن تحريم الحلال المعلوم من الدين أو إباحة المحرم المعلوم من الدين تكذيب صريح لله تعالى وتمرد عليه وما دام الأمر كذلك؟ فإن الديمقراطية فنوع من أنواع المحادث لله إذ تنزع التشريع كله لا حكما أو حكمين تنزع التشريع كله من الرب تعالى وتجعل التشريع راجعا إلى الشعب فكما أن أهل الإسلام يقولون بلا تردد الحلال ما أحله الله والحرام ما, والحرام ما حرمه الله فإن منطق الديمقراطية يقول الحلال ما أحله الشعب وإن حرمه الله والحرام ما حرمه الشعب وإن أباحه الله هذا هو منطق الديمقراطية وكذا بهذا محادثا لله ولدينه ثالثا أن دين الله جاء بضوابط دقيقة للمسائل المثارث في الحرية والمساواة وغيرهما فلا يجوز أن يمنع من الحرية ما, فتح ما فتحه الدين للناس ولا يجوز أن يفتح للناس ما منعه الشرع ووضع الحرية الموجود في الديمقراطية ووضع الحرية الموجود في الديمقراطية يعد في الشرع تسيبا وفوضى إذ تفسد بسببه على الناس دينهم بل وأعراضهم كما هو ظاهر في المجتمعات الغربية ظهور الشمس في وضح النهار فاستجل... فاستجلاب هذه الأراء في الحرية وفي المساواة للمسلمين فتح لباب شر عظيم على الناس من للفساد في دينهم وأعراضهم كما وقع للغربيين سواء بسواء ومن أخطر ما في هذا أن يصبغ انفتاح الحرية على هذا النسق أن يصبغ بصبغة شرعية فانسبه لدين الله فإذا وقعت الكارثة في الناس بفساد الأعراض ودمار القيم والأخلاق نسب هذا الشر العظيم للدين فتسبب ذلك في صد عن دين الله وتشويه الله وعد هذا سوءا أوصل إليه الناس دين الله عياذا بالله وهذا من أعظم الصد عن دين الله الذي حذر الله منه وحذر من أن تزل القدم بعد ثبوتها فيشوه دين الله بسبب ذلك وتذوق السوء بما صدت عن سبيل الله فعدم الجهل برفض الديمقراطية والإصرار على نسبتها للدين يجعل كل سلبيات الديمقراطية محسوبة على دين الله فإذا أخفقت وستخفق ولا شك وسيظهر عوارها كما أخفق غيرها من المبادئ الضالة إذا أخفقت وقد ألسقت بالإسلام وحسبت عليه فإن ذلك يعود بالمدمة عياذا بالله على دين الله نفسه فالياذا كان من أعظم الواجبات على أهل الإسلام أن يجهروا بتبرئة دينهم من هذا المنح الباطل ليدودوا عن دينهم ولتحسب ضلالات هذا المبدأ عليه لا على دين الله الفقرة السادسة شبه لا بد من الجواب عنها يثير عن صارد ديمقراطية شبها كثيرة يدافعون بها عن مبدأها منها الشبهة الأولى يقولون إذا نقدت طريقتهم السالف ذكرها هل يناسبكم ما يقض على يد الحكام من المظالم؟ نحن نريد الوصول للعدالة من خلال الديمقراطية والجواب أن علاج الخطأ لا يكون بخطأ مقابل فالظلم الواقع من الحكام عصيان منهم عظيم لله تعالى وهو كما قال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة ولكن هذا الظلم الواقع من الحكام لم يضيق دين الله بحمد الله عن علاجه وإنما يعالج الظلم بالرجوع إلى الشرع وتحكيمه وإقامة العدل على أساسه كما قال الله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط قال شيخ الإسلام بن ثيمية رحمه الله فالكتاب والعدل متلازمان فالكتاب هو المبين للشرع فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع وقال رحمه الله على الحكام أن لا يحكم إلا بالعدل والعدل هو ما أنزل الله وصدق رحمه الله فمن أراد رفع الظلم فليحكم الشرع فإن لم يفعل فإنه جائر ما اختار من مسلك ظالم أو من مسلك ديمقراطي فوضوي أو غيره والحاصل أن الفوضى التي تنشرها الديمقراطية والظلم الواقع من الحكام المسلطين مسلكان مرفوضان شرعا والله محاسب كل جائر عن شرعه بظلم يتسلط به على الناس أو بفوضى ينشرها بأي اسم كان كالديمقراطية أو غيرها الله محاسب من فعل هذا لأنهم جميعا قد عدلوا عن شرعه ثم نقول لدعاة الديمقراطية أجيبون على سؤال واحد يحسم النقاش في هذه المسألة كلها وهو هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأقام خلفاؤه الراشدون أمور الرعية على العدل أم لا فإن قالوا نعم قد أقاموا العدل قلنا لهم فلماذا لا نرجع إلى هديهم ونلزمه لنقيم العدل كما أقاموه وإن كنا لن نصل إلى عدلهم قطعا وفق قاعدة في الحقوق والواجبات للحاكم والمحكوم على حد سوى أما لو أجابوا ولا يوجد مسلم يجيب بهذا الجواب لو أجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم العدل لخرجوا عن دائرة النقاش التي تكون بين المسلمين الشبهة الثانية يطرح دعاة الديمقراطية هذا السؤال أليس في الديمقراطية شيء من الإيجابية والنفع أبدا؟ أليس فيها شيء يستحق أن نستجربه ونفيد منه؟ هل تقولون ان الديمقراطية كلها شر وضلال؟ والجواب أن يقال كل ما مدحت به الديمقراطية وكان بالفعل محل مدح لأنها تمدح بأشياء هي قد, قد تكون محل مدح وتمدح بأشياء هي محل دم نقول كل ما مدحت به الديمقراطية وكان بالفعل محل مدح فإنا نجزم جزما نقسم بالله عز وجل عليه الذي لا إله غيره أن من المحال أن لا يكون هذا الأمر الحسن في الإسلام على أكمل ما يكون من العدل والصدق قال الله تعالى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا ومن المعلوم بالضرورة من دين الله أن هذا الدين قد أكمله الرب الذي لا يعزب عنه مثقال درة في السماوات ولا في الأرض وامتن بذلك على عباده فقال اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما أكمله الله فلن يتطرق إليه القصور ولن يتطرق إليه النقص لأن كل عمل بشري ينتابه النقص ولا بد أما ما تولى إكماله رب العالمين فيستحيل أن يتطرق إليه الخلل والنقص إذا طبق كما يرضي الله تعالى فأما أن يقصر المسلمون في إقامة دينهم ثم ينظروا في تطبيقات المبادئ الأرضية ويقارنوا بين وضعهم الذي خالفوا فيه الشرع وبين هذه المبادئ فهذا من الخلل الكبير في القياس ثم يقال لدعاة هذا المبدأ هاتوا مسألة واحدة تدعون أنها إيجابية نافعة وجدت في الديمقراطية ولم توجد في دين الله تعالى فإن كان دين الله لا قصور فيه فلماذا نستجلب ما هو موجود فيه اصلا إما بالنفس الصريح عليه أو بالاستنباط المنضبط لماذا نستجلبه من غيرنا فنكون كما قيل كالعيس في الصحراء يقتلها الضمى والماء فوق ظهورها محمول شبهة ثالثة وهي من أكثر ما يروج له ويستخدم فيها الإعلام كثيرا ما يروج للديمقراطية من خلال مواقف وكلمات تنقل من المجتمعات الغربية يرون أنها تمثل كمال العدالة والإنصاف ويرون أنها قمة التعامل الراقي ليروجوا لهذا المبدأ هناك الموجود هناك ليروج له في بلاد المسلمين وكثيرا ما ينقل الاعلام مقولة أو خبرا عن بعض الغربيين سواء كانوا من الحكام أو من الرعية وينفخ في هذا الموقف ويقال انظر إلى الفرق بين مجتمعاتنا وبين تلك المجتمعات نقول جوابا على هذا إن كثيرا مما ينقل ولا سيما عن حكامهم يكون الدافع له الدعاية الانتخابية ثم لا ننسى أمرا مهما أن الديمقراطية تقرر في تلك المجتمعات أن كل شيء قابل للتغير حتى لو كان المبادئ والقيمة التي تمتدح يقررون هذا بما يعني أن الأخلاق ليس بالضرورة أن تكون شيئا ثابتا أما المسلم فإن الثبات عنده في أخلاقه نوع من الاعتقاد الراسخ الذي لا يقبل التزعزع ولا يقبل عنه التزعزع وأمام هذه المواقف التي تنقل عن هؤلاء الغربيين والتي صارت بمثابة الفتنة لكثير من الناس سنسرد بإذن الله عز وجل مواقف كثيرة للسلف الصالح من حكام ومحكومين توضح لك معنى حقيقة إقامة العدل وفق أصول الشرع بما لا يقبل التغير والاضطراب وهي بحمد الله نقطة في بحر مما هو موجود عن السلف الصالح ويمكن أن يفرد لها لقاءات كثيرة لكن نريد منها نماذج محددة وسأركز على نماذج مما خص الشرع ونسب إليه المدمة في هذه الأزمنة بسببه فكثيراً ما أسيئ إلى الإسلام بسبب عدم رعاية حق المعاهدين ونسب إلى الإسلام أنه يشجع على نقض العهود وعلى خفرها وبناء على هذا سننقل عدة مواقف عن السلف الصالح ربي الله عنهم من الحكام ومن المحكومين تبين أنهم كانوا على أكرم ما يكون من إيفاء العهد الذي بذل للمعاهد فإن الرعية المهتدية بالهدي الشرعي تراعي ذلك حتى لو قصر فيه الحاكم وتوفيه وتؤديه إليه كما سنركز على نماذج محددة من منع الخلفاء للظلم من قبل الولاث ومنعهم من التسلط على رعيتهم ومحاسبة من أوقع ذلك من الولاث حسابا شديدا ولهذا أمن الرعية في زمن السلف أمنا عظيما من ولاثهم لأنهم يعلمون أن تمت خليفة عادلا يمكن أن يرفع إليه هذا الوالي ويقيمه عند حد وأذكر كما قلت نماذج محددة أول هذه النماذج ما يتعلق بحفظ المسلمين للعهد ومنعهم التعدي على المعاهدين روى مسلم في صحيحه أن هشام بن حكيم أن, أن هشام بن حكيم بن حزام مر بالشام على أناس قد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا قيل يعذبون في الخراج لأنهم أناس من أهل الذمة لم يدفعوا كامل الجزية فدخل على الأمير فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فأمر بهم الأمير فخلوا تأمل هذه المظلمة وقعت ممن من الحاكم من الذي رفعها رجل من الرعية كيف رفعها من خلال الاستدلال بالنص مثال آخر على مراعاة الرعية للعهد روى بن سعد وأبو نعيم والخبر منه لأنه نقله بأبسطة من رواية بن سعد في ترجمة عامر بن عبد القيس العنبري رحمه الله أنه مر بجندي يجر رجلا من أهل الذمة فلما رأاه سأل الذمية وقال له أديت خراجك يعني أديت الجزية قال نعم قال على يجرك هذا قال إن الوالية يريدني أن أكسح بيته يعني يريدني أن أنظف بيته قال وتطيب نفسك بهذا إن أنت موافق على هذا قال لا فقال للجندي أرسله يعني أطلق قال لا قال أرسله قال لا فأخذ عامر عمامته, عمامته. وألقاه على الذن ونزعه من يد الجندي وقال والله لا تخفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وألحي الآن المظلمة وقعت ممن؟ من, من؟, من حاكم من رفع المظلمة عن هذا الرجل الذي هو من أهل الذمة رجل من الرعية تصاعد الأمر على عامر رحمه الله تعالى إلى أن أخرج من بلده بسبب هذه القضية فلما ودعه إخوانه ووصل إلى آخر حدود البلد قال إني داع فأمنوا فقالوا هذه التي نشتهيها منك لأنهم ظنوا أنه سيدعو على الوالد فقال اللهم من أخرجني من بلده ومنعني إخوتي, ومنعني إخوتي فأكثر ماله وولده ما قال فأهلكه قال اللهم أكثر ماله وولده لماذا؟ لأن هذا الموقف منه موقف شرعي ديني لا يريد به إلا وجه الله وما وقع له من الابتلاء إنما وقع له من ابتلائه في أمر قام فيه لله تعالى فهان عليه وسهل ومع ذلك لم يدعو على ظالمه مما يقترب من هذا ما جاء عن عمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه بلغه أن معاوية رضي الله عنه وكان بينه وبين الروم عهد قد حرك الجيش في آخر مدة العهد حتى يقترب من بلاد الروم بحيث إذا انتهى الوقت المحدد للعهد بغت الروم وهم لا يشعرون هو لم يخفر العهد في نظره لأن الوقت باقي وحرك الجيش داخل بلاد المسلمين حتى يقترب من حدود الروم فيبغتهم من حيث لا يشعرون فعلم بذلك عمر بن عبسة رضي الله عنه وهو رجل من الصحابة من متقدم الإسلام فجاء على دابة يقول الله أكبر وفاء لا غدر الله أكبر وفاء لا غدر فسمع به معاوية رضي الله عنه فأمر به فأحضر فرواله له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد العقدة ولا يحلها حتى يمضي الأجل يعني ليس لك أن, تغي أن تحرك ساكنا حتى ينتهي الأجل فرجع معاوية رضي الله تعالى عنه بالجيش نزولا عند هذا الحديث نقول سقنا مجموعة من الأخبار عن السلف رضي الله تعالى عنه وأرضاهم في موضوع كثيرا ما يذم به الإسلام ودين الله لا ذنب له من قبل من يخفرون المعاهدين ثم ينسب هذا للدين فأردنا أن نورد هذه النماذج لبيان أن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سواء من الحكام أو المحكومين كانوا على أكرم ما يكون من هذا العهد فكونهم يتزيدون علينا هناك في الغرب يقولون أنتم تخفرون العهود نقول هذا ليس من دين الله عز وجل هذه ممارسات على خلاف شرع الله والممارسات السليمة هي التي كانت زمن السلف رضي الله تعالى عنهم وكذلك من نهج نهج السلف أما أن تحسب أخطاء الناس على دين الله فلا شك أن هذا من الظلم البين نورد نموذجاً آخر لونا آخر له عدة نماذج وأنهم كثيراً ما يتكلمون عن أن الحكام هناك في الغرب يراعون أكبر ما يكون من القدر في إيفاء حقوق الرعية وأنهم على جانب كبير من الرحمة بهم والتعامل النبير معهم فنورد مقابل ذلك التعامل الحقيقي السليم من قبل حكام المسلمين الذين انضبطوا على ما أمرتهم به النصوص ونورد بعض النماذج ونؤكد أن هذه النماذج إنما هي نقطة في بحر وينبغي على أهل الإسلام أن يركزوا على مثل هذه الأخبار وأن يفشوها في المسلمين فإنها موضع قدوة وأن يترجموها أيضا إلى اللغات الأخرى ليعرف من الذي في دين الله عز وجل من هذه وفي سيارة السلف الصالح رضي الله عنه من هذه المواقف النبيلة الكريمة فنقول فيما يتعلق بحفظ حقوق الرعية من قبل الحاكم وحسن تعامله معهم وردع الحاكم أي ولي أمرهم له ولاية محدودة عن ظلم الرعية نورد من ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إني لم أستعمل عليكم عمالي يعني الولاة ليضربوا أبشاركم وليشتموا أعراضكم ويأخذوا أموالكم ولكني استعملتهم عليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم فمن ظلمه عامله يعني الوالي الحاكم عليه الأمير عليه فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له علي ما معنى فلا إذن له علي يعني لا يستأذن يدخل مباشرة ليرفعها إلي حتى أقصه منه فتساءل عمر بن العاصر رضي الله عنه فانا أحد يا أمير المؤمنين ان أدب أحد الأولاتي الرعية بأدب تقص من الراعي فقال وما لي لا أقص منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصه من نفسه وكتب عمر رضي الله عنه إلى الأجناد لا تضرب المسلمين فتذلوهم ولا تحرموهم فتكفروهم ولا تجمروهم فتكفنوهم ومن ذلك ما جاء وكل هذه الأخضار في ابن سعد ما جاء عن عمر وكذلك النقولات بالمناسبة النقولات التي نقلناها عن الغربيين وعن المنتمين للإسلاميين نقلناها من كتاب نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية حتى نحيل الأمور إلى أهلها نقول من النماذج خبر عمر رضي الله عنه مع العامل الذي ضرب أحد الرعية في مئة سوت فجاء هذا الذي ضرب مئة صوت وهو شيء شديد لا يكون إلا في أعلى الفدود واشتكى إلى عمر فقال عمر رضي الله عنه للوالي فيما ضربته ثم قال لهذا الرجل الذي من الرعية قم فاقتص منه يعني قم واضرب الوالي كما ضربك فقال عمرو العاص رضي الله عنه وأراد من عمر رضي الله عنه ألا يفعل فأصر عمر على أن يختص هذا الرجل من الرعية من الوالي فقال عمرو العاص يا أمير المؤمنين دعنا نصلح معه يعني نقوم بصلح بين هذا الرجل الذي من الرعية وبين هذا الوالي حتى لا يجلد فاتفقوا مع هذا الرجل من الرعية على أن يعطوه دينارين عن كل سوط قال هذا شأنكم إن اصطلحتم معه على هذا فاصلحوا وإلا سيجلد هذا الوالي كما جلد هذا الرجل من الرعية فاصطلح معه على مئتي دينار مقابل كل سوط دينار. من ذلك خبر عمر رضي الله تعالى عنه مع أم الصبي الذي كان يبكي في الليل حيث قدمت رفقة من التجار معهم أموال فنزلوا المصلى فقال عمر بن الخطاب أكبر خليفة في ذلك الوقت قال لعبد الرحمن بن عوف هل لك أن نحرسهم الليلة من الشرق. تأمل كيف صار الخليفة حارسا لأنهم أتوا ومعهم هذه الأموال وناموا فقد يأتي لصوص ويسرقونها فيقول لعبد الرحمن وكلاهما من أهل الجنة رضي الله, عنهم رضي الله عنهما يقول ألا نحرس هؤلاء فبقي عمر رضي الله عنه ساهرا يحرسهم فسمع في الليل صوت صبي يبكي فأتى وطرق الباب على أمه فقال ويحك ما بالو صبيك يبكي ففي المرة الأولى سكتت عنه ثم ظل الصبي يصيح فأتى وطرق عليها الباب وقال ويحك ما بالو الصبي يبكي فلما أكثر من الإلحاح عليها قالت إنك أجهدتنا هذه الليلة يا هذا هذا الصبي نفطمه لأن عمر رضي الله عنه كان يفرض للفطيم يعني يجعل له في بيت المال إذا كان فطيما لا إذا كان وليدا لأن الصبي إذا ولد يتغذى على حليب أمه ولا يكلف أهله شيئا كثيرا فكان يرى رضي الله عنه ألا يبدأ بالعطاء وتسجيله ضمن من يعطونا إلا إذا فطم لأنه إذا فطم أكل فلما أخبرته بذلك بكى عمر رضي الله عنه بكاء شديد وصلى بالناس الفجر لم يستبينوا قراءته من كثرة بكائه وقال أهلكت عمر أهلكت الناس يا عمر ثم نادى ثم أمر مناديا أن ينادي لا تعجلوا صبيانكم على الفطار فإن عمر يفرض للوليد يعني ساعة يولد لأنه رأى أن الناس سيستعجلون في فطان الصبيان والصبي إذا استعجل في فطانه فذلك ولا شك يتعبه لأنه لا يزال في حال من الرضاعة فلما رأى هذا الحال جعل الفرض للوليد ساعة يولد لا الذي يفضل من ذلك أيضا بعض الأخبار التي نذكرها الدالة على ما عند أهل الإسلام من الإنصاف مع رجل من كبار الفرس يدعى الهرمزان هذا الرجل بعث به أبو موسى ومعه إثنى عشر أسيرا من العجم يعني من الفرس عليهم الديباج ومناطق الذهب وأسيرات الذهب قدموا المدينة في زيهم فجعل الناس يعجبون فأتوا بهم منزل عمر رضي الله عنه فلم يصادفوه وجعلوا يطلبون يبحثون عن الخليفة فقال الهرمزان بالفارسية قد ضل ملككم يعني ضاع فقيل له هو في المسجد فدخلوا فوجدوه نائما متوسدا رداء فقال الهرمزان هذا ملككم قالوا هذا الخليفة قال أماله حاجب ولا حارس قالوا الله حارسه حتى يأتي عليه أجله فقال الهرمزان هذا الملك الهني ثم إن عمر رضي الله عنه قال للهرمزان ما مالك يعني المال الذي عندك قال أما ميراتي عن آبائي فعندي وأما ما كان في يدي من مال الملك وبيوت الأموال فأخذه عاملك قال عمر رضي الله عنه يا هرمزان كيف رأيت الذي صنع الله بكم فلم يجده قال مالك لا تكلم قال أكلام حي أكلمك أكلام حي, أكلام حي أكلمك أم كلام ميت قال اولا صحيحا فاستسقى الهرمزان يعني طلب ماءا فقال عمر لا نجمع عليك القتل والعطش فدعله بماء ساتوه بماء في قدح في قدح خشب فامسكه بيده فقال عمر اشرب ولاحظ ما قال لا بأس عليك اني غير قاتلك حتى تشربه فرما بالاناء من يده وقال يا معشر العرب كنتم انتم على غير دين ان ونقضيكم ونقتلكم وكنتم أسوأ الأمم عندنا حالا وأخسها منزلا فلما كان الله معكم لم يكن لأحد بالله طاقة فأمر عمر بقتله فقال أولم تؤمنني قال وكيف قال قلت لي تكلم لاحظ لا بأس عليك وقلت تشرب لا بأس عليك لا أقتلك حتى تشرب فقال الزبير هذه الرعية الآن فقال الزبير من العوام وأنس ابن مالك وأبو سعيد الخدري صدق يعني أنك لما قلت له لا بأس عليك أعطيته ماذا نوع أمان فقال عمر قاتله الله أخذ أمانا ولا أشعر بمجرد أن قال لا بأس عليك رأى أنه ليس من حقه أن يقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونأخذ نماذج أخرى من في عمر بن عبد العزيز رحمه الله التالى يقال إن هؤلاء من الصحابة يقول من الصحابة ومن غير الصحابة ومن كل من يلي فيعدل ويطبق شرع الله في الناس من ذلك أن عمر بن عبد العزيز قام في مسجد دمشق ثم نادى بأعلى صوته لا طاعة لنا في معصية الله مبينا أن الطاعة إنما تكون في المعروف ثم إنه رضي الله عنه كان يقول للناس إلحقوا ببلادكم فإني أذكركم في أمصاركم وأنساكم عندي إلا من ظلمه عامل يعني والي فليس عليه مني إذن فليأتني يعني يأتي مباشرة ولا يستعذن ومن ذلك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رفع إليه رجل يسبه وفي بعض الروايات أنه كان يشتمه فهم الوالي الوالي الذي وقع عنده سب عمر هم أن يضرب عنق هذا الرجل لكنه حبسه وكتب إلى عمر ليستطلع رأيه في ذلك فكتب إليه عمر كتب للوالد أما إنك لو قتلته لأقتك به يعني لو قتلته لقتلتك إنه لا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قتلته, لأنه لو قتلته لأنه سبني فقتلتك أنت لأن هذا لا يقتضي أن يسب ثم قال عمر للوالي فاسببه إي شئت أو خلي سبيله هذا هو جزاؤه في نظره تأمل يا أخي هذا الموقف لو أنه نقل عن أحد من الغربيين ماذا يفعل دعاة الفكر الديمقراطي يقيمون الدنيا ولا يقعدونها مع أن في سير سلفنا ما هو أنبل وأخير ثم إن سلفنا يفعلون هذه الأمور لله عز وجل لا تزيداً وطلباً لأصوات الناخبين ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه جاءه رجل ركب البريد كان البريد عندهم يستعمل ليوصل بسرعة ليس البريد المعروف هذا وإنما مجموعة من الإبل من الخيل تكون في مواضع يركب هذا الخيل بسرعة فإذا مرى عدد من الأميال وإذا بالخيل قد تعب يصل إلى موضع فيه خيول أخرى للخلافة يركب خيلا أخرى وهكذا حتى يصل بسرعة يقول, يقول ركبت البريد إلى عمر بن عبد العزيز فانقطع يعني الخيل في بعض, في بعض أرض الشام فركبت السخرة حتى أتيته وهو بخناصرة فقال ما فعل جناح المسلمين؟ قلت وما جناح المسلمين يا أمير المؤمنين؟ قال البريد قال قلت انقطع في أرضي أو مكان كذا وكذا قال فعلى أي شيء أتيتنا؟ قال قلت على السخرة تسخرت دواب النبط يعني العاجل مروا دابت أحد النبط قال هؤلاء من هؤلاء المعاهدين ولم يكترث بهم قال تسخرون في سلطاني يعني تفعلوا هذا في سلطاني فأمر بي فضربت أربعين سوطا ثم قال رحمه الله يعني رأى أنه قد فعل الحق ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه كتب له عامله على مصر إن أهل الذمة قد أسرعوا في الإسلام وكسروا الجزية ماذا يريد؟ يقول إنهم يدخلون في الإسلام حتى تسقط عنهم الجزية وكان بعض بني أمية يلزمهم بالجزية حتى بعد الإسلام يقول إنكم لم تدخلوا الإسلام إلا لتسقطوا الجزية ولا شك أن هذا منكر عظيم فكتب إليه عمر أما بعد فإن الله بعث محمدا داعيا ولم يبعثه جابيا ما بعث الله ليجمع الأموال فإذا أتاك كتاب هذا فإن كان أهل الذمة أسرعوا في الإسلام وكسروا الجزية فاطوي كتابك وأقبل يقول ما صار لك عمل إذا كان أهل الذمة قد دخلوا في الإسلام يقول انتهى عملك تعال أنت لم يعد لك عندنا عمل ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه كتب له عامله على خراسان كتب وهو خليفة إلى عامل خراسان يأمره أن يدعو أهل الجزية إلى الإسلام فإن أسلموا قبل إسلامهم ووبع عنهم الجزية وكان لهم ما المسلمين وعليهم ما على المسلمين فقال رجل من أشراف أهل خراسان إنهم والله ما يدعوهم إلى الإسلام إلا أن توبع عنهم الجزية فامتحنهم بالختام يقول إذا قالوا سنسلم حتى يسقط الجزية عنهم يقول, يقول قل لهم المسلم لا بد أن يختتم يقول حتى يتبين لك من الصادق في الإسلام فيختثن من الكاذب فيقول لا أنا لا أختثن أنا لست بمسلم فقال عمر رضي الله عنه انا أردهم عن الإسلام بالختام هم لو قد أسلموا فحسن إسلامهم كانوا إلى الطهرة أسرع يقول إذا أسلموا وحسن إسلامهم وعلموا أن من أحكام الله أن يختثنوا أتوا إلى هذا من تلقاء أنفسهم فأسلم على يده يعني بهذه المعاملة الكريمة نحو من أربعة آلاف ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه لما وليه خرج ذات ليلى ومعه حرسي فدخل المسجد فمر في الظلمة برجل نائم فعثر به يعني كأنه وطئه فسقف فرفع يعني هذا النائم رأسه وقال أمجنون أنت يقصد عمر بن عبد العزيز قال لا فهم به الحرسي يعني الجندي هم الجندي أن يعاقب هذا فقال له عمر ما وهي كلمة زجر إنما سألني أمجنون أنت فقلت له يقول لا تعاقب سألني هل أنا مجنون فقلت, لا. فقلت له لا أنا لست بمجنون تأمل يا أخي مثل هذه المواقف وغيرها كثير لو أنها نقرت عن أحد من الغربيين لطبلوا لها وأكثروا من التنائع عليها ثم لا يفترثون بوجود هذه النماذج الكريمة في تاريخ المسلمين وفي بلاد المسلمين والذين هم محل الأسوة ومحل الاختداء على كل حال هذه النماذج كما قلنا إنما هي نماذج للجواب على هذه الشضاة التي أوردها دعاة الديمقراطية وختاما نقول يتجلى لكل ذي إنصف أن الديمقراطية بالوضع الذي ذكرناه من نقل حقيقتها عن أهلها وتبيين مفاسبها العظيمة لا يمكن إلا أن تكون مبدأا مرفوبا في دين الله عز وجل ومن أعظم الظلم والتعدي والكذب على دين الله أن تنسب للإسلام فيقال إنها من الإسلام كما نسب إلى الإسلام أباطل أخرى كما نسبت الاشتراكية وغيرها فالواجه أن يتقى الله عز وجل في هذا وأن لا تنسب هذه المبادئ إلى الإسلام لأنها ساقطة ولا بد أن تفشل كما فشل ما قبلها فإذا ربطت بالإسلام ربط الفشل وعزية والعياب بالله إلى الإسلام وذلك من أعظم الفتن أسأل الله بأسمائه وصفاته ان يثبتنا وإياكم بالقول الثابت على هذا الدين وأن لا يزيغنا عنه في الزائغين وأن يتولانا في من تولى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله